هنا أردت أن أذكر حديثا بالنسبة لكلامك ثم ذهبت الخاطرة إلى حديث آخر بالنسبة لكلام صاحبي هذا <تصفيق> <تصفيق> قال عليه السلام لو لم تذنبوا نذهب الله بكم ونجاء بقوم يذنبونا فيستغفرون الله فيغفر لهم لو لم تذنبوا لبعث الله قوما يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم شو معنى هذا الحديث معنى هذا الحديث أن الله عد الذي صرح في القرآن الكريم بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم لم يخلقه ملكا معصوما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإنما خلقوا بشرا له عقل وله نفس وله شهوة وله إرادة هو يعيش من هذه الخصال التي مكنه الله عز بها أو فيها ل يطيع الله عز ليس في حدود العصمة لأنه لا عصمة بدلالة هذا الحديث يعني ربنا لا يريد من الناس أن يكونوا معظومين ولا رد لإرادته ولخضائه لكنه يريد منهم أنهم إذا أذنبوا أن يستغفروا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ونجاء بقوم ينذبونا فيستغفرون الله فيغفر لهم وهذا الحديث بطبيعة الحال لا يعني الحظ على ارتكاب الذنوب بقدر ما يعني الحظ على الاستغفار فيما إذا ارتكبت الذنوب ما غلبت عليه ما هو شامل لكل الذنوب أم لللمم فقط إيش هو؟ هذا هو الشامع ماذا يعني ذنب هذا اي ذنب ان كان اين عام اي ذنب ان كان اي ذنب كان اي ذنب ان كان اه شوف اه ذهب عن ذهنين الحديث اللي خطر بالي ذلك ساعة من اسمع هنا شو خلت انتهي؟ ايوه ايوه ايوه خطر في بادي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله دخلت حائطا حائطا يعني بستان محوط ووجدت فيه امرأة فعلت فيها ما يفعل الرجل مع أهله إلا أني لم أجامعها فقال عليه الصلاة والسلام هل صديت معنا صديت معنا قال العم فأنذر الله إن الحسنات ذي من سياد ولذلك فقولك للرجل بالإضافة أنك تفعل تشرب كما صلي يا أخي إن الحسنات يذبن السيئات هذا الأسلوب هو أسلوب شرعي ما هو أسلوب بداي كما أشرت عن البعض وأذكر أيضا بمثل هذه المناسبة أنا شابا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي الزنا قال أترضاه لأمك قال لا قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم قال ترضاه لأختك قال لا قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم ثم وضع الرشول عليه السلام يده على صدر الرجل وقال اللهم اعظم حص فرجه وطهر نفسه